وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يُنْكِرُونَ أَن تَنزِلَ سَمَاءٌ بِهِ كِتَابٌ لِيَحْكُمُوا بِهِ لِتَحْكُمُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ الْكِتَابِ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ مَا النُّبُوَّةُ إِلَّا تَمْثِيلٌ فَيَكُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّمِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كنت تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْعُونَ وَلَا يَمُرَّكُمْ أَن تَسْتَخْدِمُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ آبَاءَ أَيَ مُكْ بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميتاق النبيين لما آتيتك وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق قل لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقرضتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا فَشَهِدُوا وَأَنَا مَعكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ تَمَنَّى وَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَتَغَيَّرُ دِينُ اللَّهِ يَغُونُ وَلَهُمْ لَمَنَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ